قال الله إني منزلها عليكم قال الله إني منزلها عليكم فمن يتفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من